باب منصبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر منصوبات في بانزن لبير تانا وثمان أمكتبة لدواء اوي كباسي كليميكر من حيث العلامات ومن حيث الأنواع وإعراب وأنواع إعراب وأقسام إعراب وأفعال أدوات النصف والجزم دوائش وساتشي جملة ولمكتبة سي كتب مكتبي بسيب الشواب المرفوعات المنصوبات المجرورات المنصوبات مرفوعات ما خنت منحود مرفوعة مجرورات مرفوعات منزانيوة است منصوبات منصوبات وهي المفعول به مفعول به والمصدر والمصدر لسبب المفعول المطلق المفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم انه واخواتها والتابع للمنصوب يعني تابع منصوب الشيء منصوب وهو أربعة اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل استبيج يرمزان تشعبيان قانونا ما هو موقعه زمانه مكانه بجاي احاسبها تابعه كشو عندناك بك حسابك حصل صار زمان ومقام وضل حسابي 16 16 ها بنزيه ابو شعراوي بالقسم ما مس خبري كانوا هو جوازت جواز اخر مره خبري كان سبحان الله نظام طابق يشعب شهر داكت كاوو بانزهمين ينبنسن مفعولا ظننتو مفعولا ظننتو هدو مفعول بيكي ظننتو اوانا چين او بانزهمين اذا ان طنزمن صوبه داني داني ايش يصير ان شاء الله ان خنين بمعنى هر يك يعني بابي بابي مستقل الابواب نحو لهم شمبيوت منصوبات الاسماء المفعول به باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا كابو اسمي منصوبا اسمه ومنصوبة الذي يقع به يعني يقع عليه مبص به ان يقع عليه. لا كم يقع عليه لمثنك يقع عليه يقع به بلام به بيعني عليه يعني يقع عليه ضربت زيدا وركبت الفرسه سئم دون منكن بوردي ضربت زيدا ضربت فعل فاعل زيدا مفعول به استا الضرب كوتة سر زيد أكتوب ذي لزيد لدعانك كوتة سري يانا كوتة سري سيتعرفك استا هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل جاء زين انسان كاتي أمام أخوينيته وأشي بوش الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل يعني فعلك أثري فعلك كوتة سري بلام ركبت الفرس ركبت الفرسه يعني من سواري فرسك ركوبك الركوب ك كوتة سري ها ركوب يعني وايش اثرك وتوتس فلسكه؟ قال ركوبتي كنتوتسري. قال امرجنيها مو جاري، همو جاري همو جاري يعني أثري فعلك كويت السرو وشيبي شي حس بكوتسري. وين درست نحو هسه شي اثر يجي حس برجستك وتوتس النحو. بوي الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل أما بشيويكي غالبي بوهن ديقنمونا بلان منصوب كابو فعلي منصوب مفعول به مفعول به أو اسميك أو اسميك أثري فعلك أكريتسري بلان شيا لجوري مفعولات سمفعول ما هي بهي مفعول مان هي مطلق هرب نبي هي نع نفي هي يعني اشتكان ما كنت تسال او اثرك انكوت جاري وهي مفعول معه هو يعني مفعول من اجله هي هم مفعولات بويا زوربي زوري زوربي زوري مفعول به يا اصله مفعول به شيء مفعول به او يا نموني ضربت زي زيدا أثري فعلك كيف يتسري بشي بيكي غالبي بشي بيكي اجينا أكينا هندي أنه مناحيا أثري فعلك هل ناكي يتسري و... ومفعل بهش حسابك لي. بويا ضربت زيدا وركبت الفرسة وهو قسمان سبون لا تتخذ الكافرين <تصفيق> لا تتخذ الكافرين أولياء. يعني كافر كان مكنش يدوس دي خوتها. أثري فعلك كوتو تسر كافرين. أثري حسي برجرستانك كوتور شو؟ شو كه؟ أصلاً فرمة النهي لكي النهي اللي ويكام أي كان دوسي خويا. بس شو كافر أبو اللي هوا اولاي كمواليخو اثاري كتو تسري اثاري كتو تسري اثاري كحسين كتو تسري بلان كمقاطعي ولاية من قليدات كدوا اثاري كتو تسري بوي زور جرنمونا كان لزينته كالله بكاتي علي الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل او بوي نموناي بكوظرة الزيدان كمفعول به ببناسي توا بلان أجل الراسية تلاسيكين همو همو مفعول به يأثر أكويت سري بلى مرجني أثرك به حسي وبرجست بيت كوابو وهو قسمان مفعول به قسمان دو بشه ظاهر ومضمر أكرئ اسمك الظاهر به وأكرئ ضمير جبت فالظاهر ما تقدم ذكره، وكُ ضربت الزيدان، والزيدان هو الفرسة، والمُضمر مضمر جذو متصل ومنفصل، متصل ومنفصل، هي متصلة وهي منفصلة، متصلش ما بس من الذي يتصل بالفعل. الذي يتصل بالفعل الكاتتشيوة الكاتتفعلو ناك اويك الكاتتشيوة اسمه ضميري منفصل ضميري منفصل و متصلش ما نايا باشا مستتر اكري ضميري كي مستتر ما به مفعول به بيت نعم بس اكريه فاعل بيانه ضربا يعني هو و اكري اسمي كانبي كنت باشا كنت عالما كنت عالما كنت تعالي اسمي شي اسمي كابو ضمير ضمير متصل يابون منا كان عالما نك كنت كان عالما يعني هو اسمي كاني اكري ضمير مستتر هم مبتدأ به هم فعل به بلان مستتر ناكل شي بيت مفعول به به ضمير منفصل اكريت ومتصل اكريت مفعول به به وكوب هنايتي فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك ضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن متصل دوان زي ضربني اس اعرابك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو النون نون الوقاية ام هنا بيوت النون الوقايه باید پیوتنونی وقایع، نونی وقایع لپیش یا دید، یا لبروی پیویی سی با کسره های، لبروی یا جنسی کسری قبل، خویی یا کسری که قبل لپیش خویی، تو مالی کتاب بی، لپیش یا کسدنی با یه جوان تلفات بکری، اگر نه، اگر کتاب و خلیل مثلاً کتاب و هاتشان الثقالا قلسا ضمان جايا بو ايه الضمكا اكيتا چي اكيتا كسرا للمجانسا بس فعل بو اي واي بسرنا چونك فعل نابي مكسور به اكريب لي ضربي ضربي نابي بو اوي كسرا نجيتا سر فعل اونو ندانين بس حرفه وهيج وراء اعرافة هنا بس حرفيكا لوقاية الفعل من الكسر أو نوني الفعل من الكسر كابو يساء ان الضربني فعل فعلك الرشد أم يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو اسمه شيء مرجني يا مفعول به هل شي بيت هل اسميك ظاهر بي وكو ضربته ضربني ستا جمليك فعل وفاعل ومفعول بهش هو ضربني يعني ضربني هو كابو كسي لمني داوا فعل وفاعل ومفعول بهش ضميرك في محل نصب مفعول به وضربنا هل بمشي ضرب فعل ماضي على الفتح و من ضمير مستهدير هو ناك ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به ضربك هل بوشه وياك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نص مفعول به ضربكي مبني على الكسر في محل نص مفعول به ضربك ما كما اطوانك كما كويكو بلايد ضربك كافك مبني على الضم في محل نصب مفعول به من مكان على ميشية تثنية وضربكم كافكم ابن الله سلطان في محل نصب مفعول به من مكان على مث الجم واروحاتا كوتاي هل هم يتكوتاي كابو أكره فعل مفعول به اسمي كي ظاهر بوكو ضربت زيدا وأكرتشيش بيه مضمرش بيه هذه كي غلانيهاتن يائي متكلم مان هيا نائي متكلم مان وكافي خطاب شمان هيا بو هارها وانيك باس مان كد ضربك ضربكي ضربكما ضربك تاكو تايا وهاي شمان بو غائب ضربه ضربها بو مذكر بو ضربهما بو تتنيا ضربهم بو جمع وضربهما بو جماعة الغائبات كان كابو امانه الضمير مبنين في محل في محل نص مفعول به والمنفصل اثنا عشر اما ضميري منفصل كمنفصل به فرق بين متصل ومنفصل أي, اي منفصل باش تثريج باش تثريج ثاني منفصل يبتدا به الكلام بلا منفصل متصل <تصفيق> نات ولا بيوي بي. ضربني يا عقيل لك هلا أولي كلام وداين ديت نات لا يبدأ به الكلام منفصل يبدأ به الكلام إياه يقصد هي آخر تفيشها يعني تقصدني تفهملي إياه يقصد أنا ناجح سايك انا مبتدع طميري منفصلة كابو يبتدا به الكلام يعني توانيشتر متصل لا يستقل بنفسه ليبكروه وكقاطر مقتروان ليبكرو رنا ضربني لا لا ضربني ليبكرو اخوي يجني يعني لا يستقل بنفسي فلام ضميري منفصل يستقل بنفسي خوي خوي وشي توا واجه مشكله جنيه. والمنفصل 12 وهي ايايا ايانا اما ضميري منفصلة ككيفيت منصوب بيت ايايا ايانا هل هو انا ونحن وها انا ونحن بالرفع اود بسلابك اكتب سلامك بلا ضمير المتكلم المنصوب ضمير المتكلم منصوب واياك واياكي واياكم واياكما واياكم واياكن ضمير مخاطب منصوب واياه واياها واياهما واياهم واياهن ضمائر اشين رفع فاعل هل وكون خند من لا انا ونحن تاكوتاي بل انا ونحن او انا تاكوتاي او انا شيء ضمير رفع اما الضمير نصب باش الضمير منفصل ماان هي مجرور بيت نيمان ضميري منفصل نية مجرور بي قطعا بس ضميري متصل ضميري متصل اكري مرفوع بي اكري منصوب بي اكري مجرور جبير به بها بك بحجر كافك ضمير متصل مبني على الفتح مثلا فيما حجر اسم مجرور أما ضميري منفصل يا مرفوع يا منصوب ومرفوع شبو مبتدأ مبتدأ يا ضميريك هاتو توكيد بول ما قلت أنت قلت أنت كنت أنا كنت تاكا اسمي شيا كان أنا ضميريك منفصل بتوشيد هاتو المهم اگر خو يشي مبتدا نبي يا اسم كان نبي مثلا بميده كتيت بس ما توجد بو يوجد منضمي للرفع نبي تفاعل بيت المبتدا اما شيء كاسه كي بس منفصل في محل نصب مفعول به بون منا هاك بقول اكرمتني اكرمتني لقل اياي اكرمتك فرق هيشية، هيتفرقيني، أكرمتني، إياه يا أكرمت، اكرمتني أكرمتني متصل بياني، أكرمتني، فعل فاعل مفعول به هي، أكرمت، مفعول به يعني كم جار أكرمت إيايا. أكر إيانا أكرمت إياك نعبد قلت نعبدك يعني نعم. أصلا نعبدك نعبدوك, يا. نعبدوك. ما دام ضمير منفصل بينيت طبعا فإيضاً تستخدم مفعول الحصر إياك نعبد تنها تو إياك مفعول به نعبد فعل فاعل نعبد فعل مضارع مرفوع والفعل ضمير مستثل تقديره نحن نعبده إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به وهروها همو أولى ضمير منفصل كباس ما من كده بلان أم إياك إيانا إياك إياك إياكما وباشترا يان بيكوا بلين إيايا مبني على الفتح يعني بلين إيا إيايا مبني على السكون يعني بلين ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أي يتيا أو بوشيب بو ومتكلمة نا ايانا او ضمير كبوتشيا متكلمي جماعه اياك حرف خطابه حرف خطابه بمفرد اياكي بمؤنث وهروه اصلا <تصفيق> كانه بدي اسال اه بس بيكي شو بيلي باش ترى احسن ترى ما طلب فايده يبن من علي ضربته زيدان فمزني بضربت زيداً ضاحكاً بزني زيد مفعول به ين ضاحكاً مفعول به ضربت زيداً ضاحكاً ها؟ هذا شيء؟ ضربت زيداً ضاحكاً ايش ضاحكاً شيء؟ ضربت زيداً حاله كونه ضاحكاً كافيه كاني لمده شن بزانين وكفايده قاعده ايديق بينكم شن بزانين ااا كاميا المفعول به هي فعل كتي يا مفعول به كاتب زي مفعول يا النبي خسر وزني مفعول زيد مضروب يا زيد مضحوك مضروب اسمي مفعول يا كاميا شو اسمي مفعول او اسم مفعول به ليه تك شو هرند زاني كاميان كامير اسمي مبيكه مفعول بقول منا شرب شربت اللبنه اللبن مشروب مشروبا بقول شوا اغا هرند زاني معناتنا زاني ما او به يعني بك رساله مفعول اقل مستقيم بمثالك فوا وفرق لا بين ضميرك اقل كابه باسمه ولا قل ضميرك اقل كابه بفعله هذ الفعل اللي كاب الفعل و... او اوت شيء كتبته مثلا كتبته او مفعول به بلام كتبه يا كتابه او مفعول به هنا او شيء مضاف ومضاف اليه كتابك او او الفرق بيني او دعنا اما دوهم باب الله باب المصدريه باب المصدر. وتما بيوت مفعول مطلق. بوش بيوت المفعول مطلق يعني غير مقيد به ومعه ومن أجله وما شابه ذلك. مفعول هل ألين مفعول؟ سوّت مفعول به. مقيد به. به. مفعول معه. مقيد معه. مفعول من أجله. مفعول فيه يعني ظرف اسم مفعول فيه يا ظرف هل مفعولك تبيني مقيد به يعني معه يعني من اجله يعني فيه او انا فان مقيدات قال مفعولك ما مقيد ني نبه به نبه فيه نبه معه نبه من اجله هل مفعولك مقيد نبه او شواره به مفعول مطلق يعني غير مقيد او مفعول مطلق هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثانيا ثالثا في تصريف الفعل أو اسم منصوبية كلكات تصريف فعل تصريف فعل للسيما التبديل أما اشارتك بو او اي اشارتك صريحه بو او لعلم آية مصدر لفعليان فعل لمصدره خلافه لا علم صار فخلافه اي لتشاوقه لمصدره فعل ذلكين ين مصدر لفعل ذلك بونمنا ضرب يعني اليدان تشاوقه مصدره اي ضربا لضربه ذلك يا ضرب لضربه ذلك كوفيا كان الا ان تشاوقه لك ها لفعل بس فعل بس كان فعل لا تشاود ضرب من هيا نصر نصر نصر يعني سركوتن بس لكن كان بقى دللي عقلي زور بقوه الان لبر مصدر يكشتي بس معناه بس معناه بس وتد نصر ينصروا انصر ناصر منصور جایز لمعناکش تریشیتیه. اصل یکی که یه دو ساصل عده چنده. یک هزار چند دانه یکیه که، هزار یه شیه که دو چند دانه یکیه که. یک اصلا بوی دو هیه. یک اصلا اصله لیدان. ولكن هذا هو ربط نير بانه لم يكن يجب ان يكون هناك نسر بانه هو نسر بانه هو نسر بانه هو نسر بانه هو نسر بانه فعل لا شيء مشتق لمصدر ولا سوي شيء بل امر عليه اسم منصوب ريتي اللوي لتصريف دان لسيام مرتبته كابو يضرب لكي درسكلاوا اي ضربا لا يضرب لا يعني ضربا المهم اشاره كي صريحه بو, بو اوي كمصدر اويكه مصدر لهندوسكلاوا لا لفعل بلان برأسي أعما بابي صرفه يتحقل كيبا نحو ونية يمان باسي مصدر ناخلين مصدر خويب وخويك يقنية لمنصوبات مصدر أكريكي بيت أكريه مبتدرج بيت صيامكم خير لكم مثلا قيامي جيد قيامي جيد قيام مصدره بويا الذي يجيء مصدر اس هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف ضرب يضرب ضربا اولا بروي قال امانه يعني ضرب ضربا يضرب ضربا بويا بيته ضربا اجنا مصدر خوي منصوبني مصدر اكله مرفوع باكله مجرور به بلم كان اجا اول هنا ضرب ضربا ك توكيد خويك الدواء يا بياني نوعي كد ضرب ضربا أو كتأبيت مفعول مطلق المهم مؤلف ما بس مفعول مطلقة فلام إشارتك دابتي دابا مصدر أو مصدري كان يؤك فعله جاء أجر مصدره كليت أو مصدره كليت يعني أجر موافق به في لفظه ياف معناه سبوا ضرب ضربا ضربا ضربا يعني موافق لفعله لفظا ومعناً والله ما أجر نمونيك هاد جلست قعودا الجلوس والقعود شيء واحد بلان بلفظين جلست قعودا بني سيدكي دو كلمان بلان لمعنى واحد حر قوية مشكلة كابو هر مصدري منصوب بني موافق لعامله لفظا او معنى لفظا او معنى هر كان بيقلوانا به او مفعول مطلقة وكواليت وهو قسماني لفظي ومعنوي فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي قتلته قتلا قتلته قتلا استقتلته فعل وفاعل ومفعول به قتلته قتلته فعل فاعل هكذا كضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به سلك مفعول به بلام اسمي كمنصوب منصوبه ترجمار قتلته قتلا قتلا مفعول مطلق مفعول مطلق الشياء منصوب اسمي كي منصوب في منصوب على منصب الفتحه وإن وافق معنى فعله دون لفظي أجل همان معنى بدأت بلام لفظي كي به فهو معنوي نحو جلست قعودا سجلست قعودا مفعول مطلق جلست فعل وفاعل فعل وفاعل قعودا مفعول بهني قعودا مفعول بهني مفعول مطلق اقر قاعدكي باسمان اسميكي مفعول بيني جلست مجلوسا جلست مجلسا جلست جلوسا جلست قعودا جلست مقعودا جلست مقعدا ماذا تفعل به مفعول به مفعول به نيه مادام اسم مفعولي نخوال مفعول به نيه كابو به نيه اي شيبه مفعولي شي مطلقا بس بو التوكيد يعني دانشتم نشتم دانشتم دان نشتم بالتأكيد جلستو جلوسا يا جلستو قعودا وقمتو وقوفا كي بولي قمتو قياما يا كي قمت قمتو وقوفا يك معنايا ولم لفظة كاني جوازا بولنا عقر قسي بولي بولي قتل الحارس سو ان قتل الحارس اللصة. يعني حرسك الذكي قشط قشتي لا يعني نعم كشتم كشتم. يعني أجل واتقتلته قتلا توا طو... قتلته قتلا أو التوكيدة كبر يا رأي نوتكعت بس صبر كوا توا قتلته قتلا أبيني التوكيد أو يا فعلك يا فعلا شو تكيد شتوه وايزاني واللي دوا ضربته ام قتلته, أم قتلته, أم قتلته قتلا مفعول مطلق بوتل بوت توكيدي هندك جال بوت توكيدي فعلك هديت و مفعول مطلقيش ابتس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس باش يكم لتوكيد الفعل باش يدوم لبيان النوع تات باش يسامج لبيان العدد قدر سكران رموي اكتوبر حجزنا بيت بيت السيب الشوار لو شاء يسديم ان شاء الله الله الرحمن الرحيم يكمت من المؤكد لعامله دوم المبين لنوع العامل سيم المبين للعدد حفظت الدرس حفظا اما توكيدي شيء توكيدي عاملك توكيدي فعلك يا؟ وكلم الله موسى تخليمه تمام وقفت للأستاذ وقوف المؤدب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 وقوف المشاكسي وقوف وقوف رجل السوء بمنه اكو بيها يخرب لا بردان برام برام مستحكمه اكري واوي اكري واشبر بالامكوت توقفت للاستاذ وقوف المؤدب او جلائق طالب امن بياني نوعي عاملك اكف فعلك او فعل او وقفه شلون كابو بو توكيديه بوشيه بو بوشيه بوشيه ضربت الكسولة ضربتين بوشيه بوشيه بوشيه بوشيه جل بوشيه بوشيه بوشيه بوشيه ضربت بوشيه بوشيه ضربته بوشيه ضربات. كابو بوشيه بوشيه مفعول مطلق توكيد بيبو عامل. أكري بيان عاملك بيت نوع عاملك وأكري عدد بيت وأكري عدد بيت أمانك وكري مفعول مطلق باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف زمان وظرف مكان يكي يمكن لا مفعولات يعطف عليك منصوبات ان ظرفي زمان وظرف مكان منصوبه لبيت انا لوين وثمان ايانا تجلس اجلس وكلات مراجعه هنا ما نتم ايانا ظرف اسم شرط جازم مبني على السكوب مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان ان في محل نصب ظرف زمان ظرف زمان منصوبه <تصفيق> جاءت المبني يا مبنينا مبني نبي هي هي هي هي هي مبني في محل نصب هي هنك هي هنك هي هي هي منصوبه هي هي هي هي هي ظرف هي هي هي هي المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعثمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك هذه كلمات تريجها أمانا ظرف زمان اسم الزمان بتقديري في بومرجه بتقديري في تيابه اقل تقديري في تيا نكره او كاتا او كاتا او كاتا او يتمفعول به بونمنى رايت يوما رايت يوما عشت يوما، أمدوا مثالا. رأيت يوما في تانية. شن كان رؤاك بينك أبوها مرجكيا. لأول تا رأيت يوما بونمنا عسيرا. رجكي نارحة بيني أو رجها ميدي. بويا به بهي عسيرا يوما. يوم بالام يوم الاثنين يوم يوم الاثنين مفعول فيه مع مفعول فيه يعني ظرف شيء زمان همو روجك بروجوب وباش وروجكش بروجونه وبيد بالام لبرو روجو شتي كيتولوا روجا داخه كابو اگر معنى ظرفيتي اتيابو خدي هاموشتا كن نب هاموشتا كن نب لو رجه داشتي كي دو فعل غروي دا وا او بيوتري برفي زمان ويوميش اگر هات من طلوع الفجر الى غروب الشمس أو يوم. وهندي وهن دجالش يوم بشيدية لمغربه وها ت المغرب بون منا شهر رمضان رمضان كم من الأيام ثلاثون شوي تجايننا بلام سيرج رمضان يانا سيرج ما بس هتسير وشو بلام ليلاء لمغرب وهتا مغربك يتربى شي حسابك يوم حسابك طالما قال المثال يوم ذينا يوم ذينا صمت يوم الخميس أو كاتا يوم لك يو لفجر وهتا غروب أي ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أي غدوى من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو غدوى. أي بكرة أول النهار كيستيخ استيخوما لأول نهار بكرة من أول النهار هو أول النهار أي سحر آخر الليل قبيل الفجر قبيل بتصيد يعني عندك كم نبيش فجر منك وقتك زو يشتعنا نزيغ نوي ولا فجر والله هو وسحره أي غدا يعني بياني كدواي امروجي جيخو اي أي عتمة ثلث الليل الأول يقل السرسي يكمي شو صباحا أول النهار مساء من زوال الشمس إلى نصف الليل هل مساء لا نيوروه حتى نيوري شو بيوت لي مساء أما أبدن أمادن أمادن أمانا حدو اسم للزمان المستقبل أي حين مثلا وقت كنيه ناوى اسم لزمن مبهم بون منا ساعه لحظه ساعه من النهار لحظه وقتا حينا ديارنيه چنيكا ديارنيه چنيكا باید اسم زمان بالا مبهمن مقدار کیان معروف نیم. که ابو هریک لمانه هاتو آوانیشی کسماعین آمانه فیوته ضرف آمانه بویی فیوته ضرف نمونه ضرفی که من فرشته خود کاشلیتیه کی علاقه ضرف کیسه ضرف ضرف آویک جور تربیه لمعروفه که اسلام راجع برفقك جودة ثلا تعويارك لا من من أمتيها كم ورشتيها كاتك ومكانك مكان نقيش كشتكيت اكريت ظرفه بويا ظرفه بيته دوب الشواهب يت ظرفي زمان وظرفي مكان كابو ظرفي زمان بريتيلا يان ليل ونهار يان لا او اوقاتنا او شتاني كلا ليل الليل ايام الرواد زمان ظرفي زمان عباره عن الليالي والايام وما أشبه ذلك من أسماء الزمان كابوة السنة الشهر الدهر ساعة غدوة بكرة سحر مساء حتى يقولوا أنا ما دم ربتي بليل ونهارة وهيا بالزمان وهيا أو بديت إلى ظرف زمان أما ظرف المكان هو اسم هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه أو شبه تقديري فيه تيابه نحو أمام، خلف، قدام، وراء وفوق، وتحت، وعند، ومع، وإزاء، يعني مقابل، وحذاء، وتلقاء، وهنا يعني حذاء بس فيرونية، يعني مقابل وثن وهنا والثما ثم ثم ثما بو ظرف مكان بس ثم اشيا حرف عطفه <تصفيق> نعم معجب بنور معجب بنور معجب بنور معجب بنور اه أقول لبالي بقول لبالي، إذا مقابلة نبوية نأبوها حذاء، أقول أقول كسيك بيت بون منا بتشل بحشتى بواستي، يالا بحشي يعني لا لوجه، يعني مقابلي حتما انتع والله مثل اقل من جانب بي او من تلقاء الوجه بيت وهنا هنا من باسكت وهنا اسم اشارة للمكان الخريب وثم اسم اشارة للمكان البعيد بلان لقل اويك اسم اشارة هنا ثم بلا متشيشن ضرفيشن. كاتي عليه هنا ضرفة وإسم إشارة. كاتي ثمة يعني هناك إشارة إلى بعيد وظرف. وهر وها يمين والشمال Thank you.